من جراحه شاعر ما هي صافي وان بدل ما جاء بما يخر حضور اقبل لي للفك ليا از نه در نهاید طيب الراسك وافي طبعك سنافي وما على الطاله بوقفك ما شوارح عند ربع الداره ما هو في في لو ما البرجله ولا الضرره حزوه تثقلها ولا الخفافي الا نصير درع من جاها وسوره والبرد لهم جزيل المدح صافي لابة بت ما تزيه الطيب تبرح فعلنا ما هي فيها سوا في خطوره